ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواهش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة